الوجه الأول يبدا حالا وأهده الشروط الصادع من الكتاب الخامس من المنصوبات المفعول معه وإنما جعل آخرها في الذكر لأمرين أحدهما أنه مختلف فيه هل هو قياسي أو سماعي وغيره من المفاعل لا يختلفون في أنه قياسي والثاني أن العامل إنما يصل إليه بواسطه حرف ملفوظ به وهي الواو بخلاف سائر المفعولات وهي عباره عن مجتمع في ثلاثه امور أحدها أم يكون ان يكون اسما والثاني ان يكون واتعا بعد الواو الداله على المصاحبه والثالث أن تكون تلك الواو مسبوقه بفعل أي ما فيه معنى الفعل وحيوف وذلك كقول سرت يميل واستيى الماء والخشدة وجاء البرد والطيالشة وكقوله تعالى فأجمعوا امركم وشركاءكم أي فأجمعوا أمركم مع شركائكم فشركاءكم مفعول معه لاستيفاء الشروط الثلاثة ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوثا على أمركم لأنه حينئذ شريك له في معناه فيقول التقدير أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم وذلك لا يجوز لأن أجمع إنما يتعلق بالمعاني التقدير أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم وذلك لا يجوز لأن أجمع إنما يتعلق بالمعاني دون الزياد تقول اجمعت رايي ولا تقول اجمعت شركائي وإنما قلت على ظاهر اللفظ لأنه يجوز أن يكون معطوفا على حذف مضعف أي أمر شركائكم ويجوز أن يكون مفعولا لكأن سلاف محذوف أي واجمعوا شركائكم بوصل الألف ومن قرأ فادمعه بوصل الألف صح العطف على قراءته من غير إدمار لأنه من جمع وهو مشترك بين المعام والذوات تقول جمعت أمره وجمعت شركائه قال الله تعالى فجمع كيده ثم أتى الذي جمع ما لمعدده ويجيز على هذه القراءة أن يكون مفعولا معه ولكن إذا امكن العطف فهي أولى لأنه الأصل وليس من المفعول معه قيل أبي الأسود الدؤلي يا ايها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان التعليم بنفسك فمنها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول يا بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه الشهر في قوله وتأتي مثله فإنه ليس مفعولا معه وإن كان بعد ديائم بمعنى مع أي لا تنهى عن خلق مع إتيام مثله لأنه ليس بسم ولا نحو قولك بعتك الدار بأسافها والعبد بثيابه وقول الله سبحانه وتعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وقولك جاء زيد مع عمرو فان هذه الأسماء وإن كانت مصاحبه لما قبلها لكنها ليست بعد الواب ولا نحو قولك مزجت عسلا وناء وقول الشاعر على افتغى كبنا وماء باردا حتى غدت مالة عيناه. وقول الآخر إذا ملغانيات برزن ويما وزجدن الحواجب العيون لأن الوايا ليست بمعنى مع فيهن وإنما هي في المثال الأول لعطف مفرد على مفرد واستفيدت المعية من العامل وهو نزجته وفي المثالين الأخيرين لعطف جملة على جملة والتقدير وسقيتها ماء وكحلم العيون فحدث الفعل والفاعل وبقي المفعول ولا جائز أن يكون الواو فيها لعطف مفرد على مفرد لعدم تشارك ما قبلها وما بعدها في العامل لأن علفته لا يصح تسلوته على الماء وزججنا لا يصح تسليطه على العيون ولا أن تكون للمصاحبة من تساؤها في على علفتها كبنا وماء ولعدم سائدتها فيه وزجدنا الحواجب العيون اذننا المعلوم لكل أحد أن العيون مصاحبة للحواجب ولا نحو كل رجل وبيعته لانه وان كان اسما واقعا بعد الواو التي بمعنى مع لكنها غير مسبوقه بفعله ولا ما في معناه ولا نحو هذا لك واباك ونحو على ان يكون اباك مفعولا معه منصوبا بما فيها من معنى انبه او بما فيها من معنى اشير أي بما في لك من معنى استقر لأن كل من ها وذا ولك فيه معنى الفعل دون حروفه بخلاف شرق يمنيلا وأنا سائر يمنيلا فإن العامل في الأول الفعل وفي الثاني اسمه الذي فيه معنى الفعل وحروفه قال سيداني رحمه الله تعالى واما نحو هذا لك واباك فقبيح لانك لم تذكر فعلا ولا ما في معناه وقالوا مراده بالقبيح الممتنع ثم قلت السادس المسبه بالمفعول به نحو زيد حسن وجهه وسيأتي واقول السادس من المنصوبات المشبه بالمفعول به وهو المنصوب بالصفه المشبهه باسم الفاعل المتعدي الى واحد وذلك في نحو قولك زيد حسن وجهه بنصب اليد والأصل زيد حسن وجهه بالرفع فزيد مبتدا وحسن خبر ووجه فاعل بحسن لأن الصفة تعمل عمل الفعل، وأنت لو صرخت بالفعل فقلت حسن بضم السين، وتفتئون لا وجب رفع الوجه بالفاعلية، فكذلك حق الصفة حق الصفة أنه يجب معها الرفع، ولكنهم قصد المبالغة مع الصفة فحيّل الإسناد عن الوجه. إلى بنور مستقر في الصفة راجع إلى زيد ليقتضي ذلك أن الحسن قد عنه بجملته فقيل زيد حسن أي هو كله ثم نصب يتشاه وليس ذلك على المفعولية لأن الصفة إنما تتعدى تبعا لتعدي فعلها وحسن الذي هو الفعل لا يتعدى فكذلك صفته التي هي فرعه ولا على التمييز لانه معرفه بالإضافة إلى الدمير ومذهب البصريين وهو الحق أن التمييز لا يكون معرفة وإذا بطل هذان الوجهان تعينا ما قلنا من أنه مشبه بالمفعول به وذلك انه شبنا حسن بدارب في ان كل منهما صفة تسمى وتجمع وتذكر وتؤنث وذلك في أن كل منهما صفة تسمى وتجمع وهي طالبة منا بعدها بعد استيفائها فنصب الوجه على التشبيه بعمر في قولك زيد دارب عنده فحسن مشبههم بجارب ووجه مشبه بعمرا وسيأتي الكلام على هذا الباب بأبسط من هذا إن شاء الله في موضعه ثم قلت السابع الحال وهو وصف فضلت مسوق لديام هيئة صاحبه أي تأكيده أو تأكيد عامله أي مضموه الجملة قبله نحو فخرج منها خائفة لآمن من في الأرض كلهم جميعا فتبسم ضاحكه وأرسلناك للناس رسولا وأمد نداره معروفا بها نسبه وياتي من الفاعل ومن المفعول ومنهما مطلقه ومن المضاف اليه ان كان المضاف بعده نحو لحم اخيه ميتا او بعده نحو مله ابراهيم حنيفا أي عاملا فيها نحو إليه مرجعكم جميعا وحقها أن تكون مكرة منتقلة مستقة وأن يكون صاحبها نعرفة أو خاصا او عاما أو مؤخرا وقد تخلفنا وأقول السابع من المنصوبات الحال يبكر ويؤنث وهو الأفسر يقال حال حسن وحال حسنة وقد أن في لفظها فيقال حالة قال الشاعر على حالة لو أن في القوم حاكما على زوجين لضمّ بالماء حاكما وحده في الاستلاح ما ذكرته فقيل وصف جنس يدخل تحته الحال والخبر والصفة وقيل فضلة فصل مخرج للخبر نحو زيد قائم وقولي مسوق لبيان الهيئه ماهي له مخرج لامرين احدهما معتل فضلك نحو رايت رجلا طويلا ومررت برجل طويل فانه وإن كان وصفا فضلك لكنه لم يثق لبيان الهيئه وانما سيق لتقييد الملفوف وجاء بوامر الهيئه بالله والثاني بعد امثله التمييز نحو لله بره فارسى فانه وان كان وصفا فضله لكنه لم يثق لدوام الهيئه ولكنه سيق لدوام جنس المتعدد منه وجاء دوام الهيئه بالله وقيل اي تاكيده إلى اخره تممت بدي ذكر انواع الحال والحاصل أن الحال اربعه اقسام مبينه للهيئة وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها ومؤكده لعاملها وهي التي لو لم تذكر لافاد عاملها معناها ومؤكده لصاحبها وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها ومؤكده لمضمون الجمله وهي الاتيه بعد جمله معقوده بنسمين معرفتين جامدين وهي داله على وصف ثابت مستفاد من تلك الجمله فالمدينه للهيئه كقول جاء زيد راكبه واقبل عبد الله سرح وقول الله تعالى فخرج منها خائفا مترق والمؤكده لصاحبها كقوله تعالى لامن من في الارض كلهم جميعا وقيل جاء الناس قاطبه او كافه أو ترّا وهذا القسم أغلب تنيها عليه جميع النحوم ومثل ابن مالك بالآية للحال المؤكدة لعاملها وغيصهم والمؤكدة لعاملها كقولك جاء زيد آتية وعاف عمرو مفسدا وقول الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وذلك لأن الإزلاف هو التقريب فكل مسلف قريب وكل قريب غير بعيد وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، فتبسم ضاحكا من قولها ولا مدرع ولا تعفى في الأرض مفسدين فإنه يقال عفيا بالكسر يعشى بالفتح إذا أفسد والمؤكدة لمضمون الجملة كقيلك زي بن أبوك عطوفة وقيل الشاعر همد مدارك معروفا بما نسب وهل دارك يال الناس من عارف؟ واشرت بقولي قبله الى انه لا يجوز ان يقال عطوفا زيد ابوك ولا زيد عطيفا ابوك ثم بينت ان الحال طاره ياتي من الفاعل وذلك كما كنت مثلت به من قوله تعالى فخرج منها خائفا فإن خائفا حال من الضمير المستكر في خرج العائد على موسى عليه السلام وطارة يأتي من المفعول كما كنت السلق له من قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا فإن رسولا حال من الكاف التي هو مفعول ارسلنا وانه لا يتوقف مجيء الحال من الفاعل والمفعول على شرط والى انها تجيء من المضاف اليه وان ذلك يتوقف على واحد من ثلاثه امور احدها ان يكون المضاف بعضا كما في قوله تعالى أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فميتا حال من الأخ وهو مقصود بإضافة اللحم إليه والمضاف بعضه وقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غرم إخوانا والثاني أن يكون المضاف بعضاً من المضاف إليه في صحة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف إليه، وذلك كقوله تعالى بل ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من إبراهيم وهو مخفوف بإضافة الملة إليه. وليس كلملة بعضه ولكنها كبعضه في صحة الإسقاط والاستغناء به عنه الا ترى أنه ليكيل بل اتبعي إبراهيم حنيفا صح ذلك كما أنه ليكيل أي حب أحدكم ان يأكل أخاه ميته وما زعم ما فيه من غل الإخوان كان ذلك صحيحا أيضا الثالث أن يكون المداخر عاملا في الحال كما في قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا فجميعا حال من الكاف المين المخفوضه بإضافة المرجع والمرجع هو العامل في الحال وصح له أن يعمل لأن المعنى عليه مع أنه مصدر فهو بمنزلة الفعل على قرى أنه لو قيل إليه ترجعون جميعا كان العامل الفعل الذي المصدر بمعنى ثم بينت. ان للحال احكاما اربعه وان تلك الاربعه ربما تخلفت فالاول الانتقال ونعني به الا يكون وصفا ثابتا وذلك كقولك جاء زيد ضاحكا ألا ترى ان الضحك يزايل زيدا ولا يلازمه هذا هو الاصل وربما جاءت داله على وصف ثابت كقول الله تعالى وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا اي مدينا وقول العرب خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها فالزرافة بفتء الزاي مفعول لخلق ويديها بدل منها بدل بعض من كله وأطول حال من الزرافة ومن رجليها متعلق بأطول وقد عاب بعض الجهال ما جزمت به من فتح الزاو وقال فيها الفتح والضم فبينت له أن هذه اللغبة ذكرها ابي منشور مجهود بن الجياليك في كتابه فيما تغلق فيه العامة فقال في الباب ما جاء مفتوحا والعامه تضم ما نص. وهي الزرافة بفتح الزاي لهذه الدابة التي جمعت فيها خلق شتى ماخوذه من قلبهم من للجمع من الناس زرافة بالفتح وهي الوجه والعامه منها انتهى كلامه واللغات الشاذه لا تحصى وأن ما يؤمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلغهن الثاني والاستقاق وهي ان تكون وصفا مأخوذا من مصدر كما قدمنا من الامثله وربما جاءت اسما جامدا كقوله تعالى فانصروا سباق فداق حال من الياه في وهو وهي جامد لكنه في تأويل المشتق أي متفرقين بدليل قوله تعالى اي انفروا جميعا وقد استملت هذه الآية على مجيء الحال جامده وعلى مجيءها مشتقة الثالث أن تكون نكرة كجميع ما قدمنا من الأمثلة وقد تأتي بلفظ المعرف بالالف واللام كقولون ادخل الأول فالأول وارسلها العراكة وجاء الجماء الغفيرة أي جميع والفي ذلك كلهم زائدة وقد تأتي بلفظ المعرف بالاضافه كقولين اجتهد وحدك أي منفرد وجاءوا قدهم بقبيضهم أي جميع وقد تأتي بلفظ المعرف بالعلميه كقولين جاءت الخيل بدادي أي متبددة فإن بدادي في الأصل علم على جنس التبدد كما أن فجار علم من فجرته الرابع أن لا يكون صاحبها مكرة محضه كما تقدم من الأنثلة وقد تاتي كذلك كما روى سيبويه من قيلهم عليه مئة بيضة وقول الشاعر وهو عن طرف العكس في أثنتان وأربعوم حلوبة سودا كخافية الغراب الأصل فحلوبة بتمييز العدد وسودا اما حال من العدد أي من حلوبة أو صفة لحلوبة وعلى هذين الوجهين ففيه حمل على المعنى. لأن حليبه بمعنى حلائب فلهذا صح أن يحمل عليها سودا والوجه الأول أحسن وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال قياما فجالسا حال من المعرفة وقياما حال من النكره المحضه وإنما الغالب إذا كان صاحب الحال نكره ان تكون عامه أو خاصة أو مؤخره عن الحال فالاول كقوله تعالى وما اهلكنا من قريه الا لها منذرين فان الجمله التي بعد الا حال من قريه وهي نكره عامه لانها في سياق النفي والثاني نحو فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا فامرا إذا اعرض حالا فصاحب الحال إما المضاف فالمسيغ انه عام او خاص اما الاول فمن جهه انه احد صيغ العموم واما الثاني فمن جهه الاضافه وإما المضاف اليه فالمسيغ انه خاص بوصفه بحكيم وقرا بعض السلف ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معه بالنصب فجعله الزمخشري حالا من كتابه ليصخه بالظرف وليس ما ذكر بلازم لجياز أن يكون حالا من الضمير المستقر في الظرف والثالث ققيل لمن يتموح شنطلل فهذه المواضع ونحوها نجيء الحال فيها من النكرة قياسي كما ان الابتداء بالنكره في مظاهرها قياسيه وقد مضى ذلك في باب المبتدا فقس عليه هنا ثم قلت الثامن التمييز وهي اسم نكره فضله يرفع ادهام اسم أي إجمال نسبة فالأول بعد العدد الأحد عشر فما فوقها إلى المئة وكم لاستشهامية نحو كم عبد ملكة وبعد المقادير كرطل زيتا وكشبر أرضا وقفيز برا يشبه من نحو مثقال ذره خيرا ومحي سمنا ومثلها زبا وموضع راحه سحابا وبعد فرعي نحو خاتم حديدا والثاني إما محول عن الفاعل نحو واستعل الرأس شيبا او عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا أو عن غير ما نحو أنا أكثر من كماله أو غير محيل النحو لله بره فارسا وأقول الثامن من المنصوبات التمز وهو والتفسير والتدين الفاظ مترادفه لغة واصطلاحا وهي في اللغه بمعنى فصل الشيء عن غيره قال الله تعالى وانتاز يوم ايها المجرمون اي انفصلوا من المؤمنين تكاد تميز من الغيظ اي انفصل بعضها من بعض وهو في اصطلاح مختص بمجتمع فيه ثلاثة امور وهي المذكورة في المقدمة وفهم مما ذكرته في حد الحال والتمييز أن التمييز وإن أشبه الحال في كلمه منصوبا فضلة مبينا لإبهام إلا أنه يفارقه في أمرين احدهما أن الحال إنما يكون وصفا إما بالفعل أيد القوة وأما التمييز فانه يكون بالأسماء الجامدة كثيرا نحو عشرون درهما ونحو رطل زيتا وبالصفات المشتقة قليلة كقولهم لله بره فارسة ولله بره راكبة الثاني أما الحال لبيان الهيئات والتمييز يكون طاره لبيان الذوات وطاره لبيان جهه النسبه وقسمت كلا من هذين النوعين اربعه اقسام انتهى الوجه الاول